هذا يقول هل يشرع الأذان للمنفرد عندما تفوت صلاه الجماعة لا يشرع لأن الجماعة نودية لها فإذا جاء للمسجد يصلي يقيم الصلاة ويصلي ولا يؤذن لأن, لأن المقصود بالأذان النداء للصلاة ونودي للصلاة في هذا المكان الذي قصده فيقيم في ويصلي بدون ان يؤذن هذا يقول هل يقال في إقامة الصلاة كما يقال في الأذان وكذلك إذا انتهى المقيم للصلاة من إقامتها هل نسأل الله الوسيلة كما في الأذان الجواب نعم كما تقدم لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سأل الله لي الوسيلة يقول هل ورد أن نقول حين يقول المؤذن في الفجر الصلاة خير من النوم صدقت وبررت هذا لم يثبت فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والسنة أن تقول مثل ما يقول إذا قال الصلاة خير من النوم تقول الصلاة خير من النوم يقول من فاته نصف الأدان ماذا عليه من فاته نصف الاذان يأتي بما فاته ويتابع المؤذن فيما بقي يأتي بما فاته ويتابع المؤذن فيما بقي هذا يقول هل يلحق بما ذكرت في من كان بعيدا لم يسمع الأذان أو كان في بيت الخلاء من كان قائما يصلي من كان قائما يصلي النافلة ثم أكمل النافلة وانتهى الأذان فمثل هذا يعني شغله شاغل عن الأذان فيأتي بالألفاظ يأتي بالألفاظ الأذان يرددها وحده حتى وان كان قد انتهى المؤذن هل يشرع متابعة المؤذن الذي يلحن في أذانه هل يشرع متابعة المؤذن الذي يلحن في أذانه هل يقصد السائل أن يتابع في اللحن يعني يحاكيه في لحنه فهذا لا يقال لكن يأتي بالألفاظ صحيحة ويناصح هذا المؤذن يناصحه ويوجه ويعلم فيجمع بين الخيرين الاتيان بالألفاظ وتوجيهها المؤذن وكثير من العوام يحب الخير ويريد الخير ويثقل لسانه عن بعض الالفاظ فاذا وجد اخا ناصحا رفيقا لطيفا متوددا صلح الحال وكثير من العوام صلحت حالهم لكن إذا جاءه شخص لا يحسن الكلام وقال انت ما تعرف تؤذن أو, او اتاه بعباره شديده أو فهنا تنقطع العلاقات وتبدا العداوات فمثل هذا أن تقول تأتي بالالفاظ وتناصح هذا المؤذن بلطف وبرفق ولعل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أذانه على يديك ونسى الله عز وجل التوثيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد